وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها نم قبوظا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذيئت من أمانته واليتقى الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمُّ قَلْبُهُ